قالَاوا لَ شَ أَرَبُّ نَالَ أَن زَلَمَ لائِكَةَم فَإِن بِمَا أُغْصِْتُ بِ كَافِون فَأَمَّا عَدُم فَسْتَكْبَعُوفِي الأأَرْرضِ بِغَيْرِ الحَقْتِ وَقالَاوا مَنْ أَشَدُّ مِن قُوَ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 وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا ام انتق الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وَمَا كُ تُم تَسْقَتِونَ أي يَشحَدَ لَكُم سَمُوكُم وَلَا أَرصَكُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلَ ظَنَتُم وَلكِظَنَتُم أَن اللهَّهَ لَا يَعََّمُكَثورًَا مَِّا